सकाल नटाय बांगलेशे पीजिंग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 وَتَطَعون أَمْرَهُ بَيهُم كلُلّ إلين راجعون فمَ عمل مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُو مُؤْمنِون فَل كُفْرانَ لِلسَعهِ فَل كُفْرانَ لِلسَعيهِ وَإَِّ لَ كاتِبون وَحَرامُ على قَرَةٍ أَهلَنَهأَهُم لا يَجعون حتى اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَقَدْ تَرَبَّى الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أبصار الذين كفروا فإذ هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم انتم لها واردون لو كانها هَـمَّا وَرَدُوها وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنَّا مُبْعَدُونَ لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطيس سجلي للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين الله الله أكبر سمع الله মনফা মিদ গোব্বর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 إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ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 و رَبِّنَا الرَّحْمَنِ الْمُسْتَعَانِ عَلَى مَا تصفون. الله الله الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله Allah! الله أكبر. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعود وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وله شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا ما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير تتبع كل شيطان مريد كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإنا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 يُشْدَثكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَي لَا يَعْلَمَ لِكَي لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ تزت وربت فاتمن كل زوج اندهيج عليك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه, يحيي الموتى وأنه على كل شيء ছোট বড় ভুল হতে পারে শেখ বদরুদ্ তবে যারা লজ্জিত হয়ে পরিষ্কার মনে প্রায়শ্চিত করে মহান আল্লাহ তাদের নিশ্চয় মাফ করেন করে খাটি জান্নাতের দরজা খুলে দেই তা জানতে হলে দেখুন ও ইস্তেক শুধু বাংলায় দেখুন পাঁচটায় আপন সম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ম্যারেজ ও ডিভোর্স ইসলামিক রুলিং সলিউশন ও প্রবলেম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 জয়েন্ট ডক্টর জাকির নাইক দেখুন কোরআন একটা চূড়ান্ত বার্তা মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন দিয়ে আমাদের হেদায়তের ব্যবস্থা করেছিলেন কোরআন উইল মোস্ট মডার্ন বুক এভার এমন এক কিতাব যেই কিতাব দিয়ে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায় সমাজের মধ্যে আল্লাহ সুখানি কোরআন শুধুমাত্র বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ দেখুন রহমান মাদানির সাথে আসুন কোরআন দিয়ে জীবন গড়ি পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস বাংলায় اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضال وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ مِنْ قَلَبَ عَلَى وَجِهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُنْبِينَ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا ل والضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جهنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد فليمدد بسبب إلى السماء اثن ان يقطع فالينظر هل يذهب مكيده ما يغير وكذا سراط <تصفيق> الذين الشمس والقمر والنجوم والجبال, والجبال والشجر والنواهب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب <تصمان> اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به 1, uh 2, -huh. وإذ بوَّأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تُشرِك بي شيئاً وطهِّر بيتي للطائفين والقائمين والركَّع السجود وأذِعُ في الناس بالحج كل ضامر من كل فجٍّ عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على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 فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيط ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها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 চারদিকে চলছে এক জোয়ার প্রচন্ড ঝড়ে লন্ড রসুল্লাহ আলী সাল্লামের ফুননা পিছিল সরুপথে জান্নাতি কাফেলা জান্নাতের সরল পথে আসন গেড়েছে শয়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 बृहस्पतिवार प्रत साढ़े एगारोट पुन सम्प्रचार सकाल साढ़े आठ टाइम बीस टी बांगल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 আলোকে জীবনের বহু সমস্যার সমাধান প্রতিপয় দিন মাসায় প্রতি সোমবার রাত আটটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে ছটায়